يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا ذكري إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع قال رب وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب ادع لي لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكره وعشيا